قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانصين قال ومن يغنق من رحمت ربي الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلين قالوا ان وسيرنا الى قوم مجرم الا آل إنا لم كن ان لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لن تغلب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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ونبو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن نبابرها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 ولم ننهك عن العالم